مقام العجم اه الله عليه تسلم عليه تسلم عليه سلم بهم شامك يا فلسطين سلم عليهم شامك يا فلسطين سلم عليهم أيها الجاثمون فوق طرابئي واشلبونا. اغتر بالقاف ايها العابثون في كل وادي ايها الساكنون امش السراب ايها السارقون فجر بلا جيلن قد جيلن قد جيلن قد جيلن